بسم الله الرحمن على الحزن والبؤس والمكيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تباع عليكم كما تباع الأكلة إلى قصعتها قالوا أَوَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء. وصدوا بعدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن قال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهيه النوم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وقمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون ولائك مأواهم النار بما كانوا يكسبون حال الأمة حال عجيب تضرب الأمة على راسها بالمجال من أحط وأقذر أمم الأرض. ولكم <تصفيق> لكم نطقس ايديهم بدماء اخواننا ولكم عبثوا بمحرماتنا وانتهكوا اعراضنا ونهبوا اموالنا ولم يشفقوا نقفا لم يهدم منهم فضل ولا شجع, شجع يوم العالم ما هذا سكوت اوما يؤذيك هذا الجار اوما اطفالا اوما في سبيل الله للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في اول دفعه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الاكبر ويوضع على رأسه تاج الوقام <تصفيق> اليكوت منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج سنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في ستعين من أقالبه ولا الذين في عز الأمة حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه لما سمع بمنادي الجهاد رج وهو إلى أرض الجهاد ما قال أنتظر إلى أن أغتسل ثم أخرج كلا والطاعة رسول الله يقول عند قتل حنظلة بن أبي عامر إن صاعدكم تغسله الملائكة الجهاد في سبيل الله هذه البلاد المقدسة قضيتنا جميعا هذه للأمة كلها الجهاد في سبيل الله فصبرا يا يهود صبرا يا أحفاد القردة والخنازير، فإن جيش محمد لات وإن موعدة الصبح أليس الصبح بقريب؟ يا عابد الحرمين لو ابشرتنا لعلمت انك في العباده تلعب من كان يغضب خفته بدموعه فمحومنا بدمائنا تتخفف ونعيد الحق المتوسط وبكل القوة ندفعهم وبكل قوتنا ندفعهم وسنمضي لدكم معاقلهم بدوي دام يطلقهم وسنمحو العار بايدينا وبكل القوة نردعهم وسنمضي ندك معاقلهم يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدم لكم هذا الإصدار الجديد والذي هو بعنوان واقع مؤلم وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني والآن مع المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات ومن سيئات أعمالنا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 في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك إخوة الإيمان إن الأمة الإسلامية اليوم تعيش في أحط مرحلة وصلت إليها من قبل بيضتنا استبيحت مقدساتنا دنست دماء المسلمين أريقت على مرأى ومسمع من العالم ولا نملك شيء لا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل لا نملك غيرها ولا نعتمد إلا على ربنا وخالقنا أمام هذا الهجوم الضاري على الإسلام والمسلمين في كل مكان القاذفات الفتاكة تدك الحصون وتخترق الكهوف وتقتل الأبرياء المدنيين العزل بدون وجه حق في فلسطين وفي كل مكان والدبابات والمغوحيات السقيلة تدك المنازل في فلسطين لاسكات صوت الانتفاضة الباسلة واقع مؤلم دحياه أمة النبي عليه الصلاة والسلام ولقد تحدث صلى الله عليه وسلم من أربعة عشر قرن عن هذا الواقع فقال كما ورد في سنن ابي داود من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يوشك الامم أن تداعى عليكم كما تداعى الاكله إلى قصعتها قالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كالنفايات التي تسير مع السيل ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم نزعت يا رسول الله نزعت يا رسول الله ولا في قلوبكم الوهن قذف يا رسول الله قيل وما الوهن قال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت كأنه عليه الصلاة والسلام يعيش بين أظهرنا الآن ويعلم ما يحدث في أرض الواقع ما يحدث في أرض فلسطين والعراق وما يحدث في بلاد الإسلام الآن كأنه بيننا صلى الله عليه وسلم فهو لا ينطق عن الهوى، هو الصادق عليه الصلاة والسلام. فحال هذه الأمة حال عجيب، تضرب الأمة على رأسها بالنعال من أحط وأقذى امم الأرض، من أحفاد القردة والخنازير في هذه الأيام. لقد تنكب المسلمون عن الطريق، وانحرفوا عن الصراط المستقيم. وخرجوا من شريعة رب العالمين فانتشرت في بلادهم الافكار العلمانية وعشش في ديارهم دعاه الإلحاد والإباحية وساعدتهم على ذلك وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية ورحم الله مالكا يوم أن قال ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا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 فالأمة تعيش في واقع مر أليم نعم تضرب على رأسها بالنعال ولا تحترم من أقذر أمم الأرض في هذه الأيام واقع مريع تحياه أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعتدى عليها ليل نهار وفي نفس الوقت توصف بالإرهابية والمتطرفة من هؤلاء الأقذام هم المعتدون ويصفوننا نحن كاننا المعتدين هم المعتدون ونوصف نحن بالارهابيين والمتطرفين والمتنطعين من هو الارهابي الان هذا الذي يدافع عن دينه ومقدساته وعرضه ووطنه ونفسه ام هذا المعتدي من الارهابي الان الإرهابي هو الذي يسعى في الأرض فسادا فيهرق الدماء ويستعمر البلاد ويستولى على مقدرات العباد ويعمل على إذلالهم فيهتك الاعراض ويشجد الأطفال والنساء والشيوخ فيستأسد بقوته عسكريا واقتصاديا ويقول كما قال عاد: من أشد منا قوة وكذلك كل من يعتدي على الآخرين بدون وجه حق لأن الاعتداء ظلم وجوع والمعتدي مغتصب والمعتدى عليه مظلوم نعم المعتدى عليه مظلوم لذا أمر الله جل وعلا المعتدى عليه أن يرد العدوان بقوة اعتدوا عليه، فقال تعالى: فمن اعتبا عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتبا عليكم والتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين فللأسف الشديد هناك دول تدعي الديمقراطية والحقية والعدل والحق أنها مجردة من كل هذه المعاني نراها تكيل بمكيالين. وتنصب نفسها شرطي العالم الحامي والمنفذ لقرارات مجلس الامن فتظلم من تشاء وتناصر من تشاء والهوى والظلم والبطش رأس حكمها وتزييف الحقائق لسان حالها فمات قلبها واستسدت بقوتها الهشه وقالت من اشد منا قوه يتجسد هذا في أمريكا هذه الدوله التي تدعي الديمقراطيه والحقية والعدل وتساند إسرائيل في عدوانها على بيت المقدس وفلسطين ولبنان والسودان وتساعدها على دفن قرارات مجلس الأمن التي صدرت ضدها ولا يضغط عليها بل تدلل بينما نراها تطبق قرارات مجلس الأمن على السودان ولبنان وفلسطين والعراق بل بدون قرار يقع منهما العدوان. الأمر الذي أدى إلى تذوق العالم وخاصة الاسلامي مرارة هذا الظلم العالمي الصهيوني ألا فليفق العالم من سكرته وينتبه من غفلته سيعرف أين الإرهاب ومن هم الإرهابيون فيجتمع على حربهم ليسلم العالم من شرهم ولقد أفصح الله عنهم فقال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليشضوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون هذا الذي يدافع عن دينه يدافع عن المسجد الأقصى يدافع عن المقدسات عن النفس والعرض والمال والله هل هذا يعد ارهابيا هذا يعد مجاهدا. وان قتل عد شهيدا فمن اطلق عليهم ارهابيين ومتطرفين كان مجنونا وظالما لان هذه الطائفه مطالبه شرعا بامر وجوبي هو التصدي لاعداء الله ورسوله اذا قاموا بالاعتداء عليهم وياثموا اذا تباطؤوا في ذلك لماذا لأن هذه الطائفة مطالبه بذلك مطالبةٌ بذلك في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولأنهم يوجسون العار للأجيال اللاحقة من بعدهم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. لقد ورد في سبب نزول هذه الآية كما عند الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بوحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل ترد أنهار الجنة وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش تأوي أي ترجع ترجع إلى قناديل من ذهب في ظل العرش فلما وجدوا أي الشهداء طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لألا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب أي يشبنوا عن الحرب فقال الله تعالى أنا أبلغهم, عنكم أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وورد ايضا في صحيح مسلم عن مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود ربي الله عنه عن تفسير قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فقال ابن مسعود أما إنا قد سألنا عن ذلك ثم قال أي معنى الآية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 هل تشتهون شيئا قالوا يا رب اي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات هل تشتهون شيئا وهذا يدل على زيادة الاكرام وزياده التنعيم كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول الله تعالى لهم هل تشتهون شيئا يقولون يا رب يا رب أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أي يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أليس لهم حاجة تركهم ربنا جل وعلا ولقد قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية يخبر ربنا جل وعلا عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار أي في دار الدنيا فإن أرواحهم حية مرزوقه في دار القرار يعني إذا سأل سائل هل حياة الشهداء حقيقية الجواب نعم نعم قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولقد قال صلى الله عليه وسلم في فضل الشهادة في سبيل الله كما ورد في سنن الترمذي وفي سنن ابن ماجه من حديث المقدام بن معد يكرب ردي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خِصال يُغفَرُ له في أول دفعه أي في أول صبه وفي أول دفقه من الدم يُغفَرُ له في أول دفعه ويرى مقعده من الجنة ويُجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار اليقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه كل هذه مناقب للشهيد لذا تمنى المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة فكان يقول عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغذو في سبيل الله والذي نفسي بيده منين لا تطيب انفسهم ان يتخلفوا عني ولا أجد ما احملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لو أني اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا بابي وامي وروحي صلى الله عليه وسلم تمنى هذه المنزله لفضلها عند الله جل وعلا وتمناها الصحابه رضي الله عنهم فلقد ورد في السير عن ابي قتاده رضي الله عنه ان عمرو بن الجموح رضي الله عنه لما سمع بمنادي الجهاد ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحه في الجنة وكانت رجله عرجاء فقال عليه الصلاة والسلام نعم نعم فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فقال كأني أنظر إليك يا عم تمشي برجلك هذه صحيحه في الجنة كأني أنظر إليك يا عم تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة أيضاً ها هو حنظله بن أبي عامر الذي سمي بغسيل الملائكة رضي الله عنه كما ورد في السير قال ابن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند قتل حنظلة بن أبي عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن الأسود بالسيف فقتله فقال عليه الصلاة والسلام إن صاحبكم تغسله الملائكة, الملائكة فسأل امرأته عن ذلك فقالت لأنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب لما سمع بمنادي الجهاد وبأن رحى الحرب قد قامت بين المسلمين والكافرين خرج وهو جنب ما قال انتظر إلى أن أغتسل ثم أخرج كلا والله بل خرج وهو جنب إلى أرض الجهاد لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إن صاحبكم تغسله الملائكة أيضاً ها هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الذي لقب بالطيار جعفر الطيار قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه اشبهت خلقي وخلقي يا جعفر أجبهت خلقي وخلقي يا جعفر رضي الله عنه جعفر يقول عبد الله بن عمر عنه كنا في غزوة مؤته، فالتمسنا جعفرا فوجدناه بين القتلى ووجدنا في جسده بضعا وتسعين ما بين طعنة ورمية بضعا وتسعين في جسده ما بين طعنة ورمية لقب رضي الله عنه بذل جناحين بالطيار كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة في السماء رأيت جعفر ابن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة في السماء وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا وجد ولده في الطريق قال له اي بني السلام عليك يا ابن ذي الجناحين, السلام عليك يا ابن ذي الجناحين ايضا ها هو عمرو بن أقيش كما ورد في السير عن ابي هريره رضي الله عنه قال إن عمرا كان له ربا في الجاهليه فكره أن يسلم حتى ياخذه فلما كان يوم احد قال النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر أين بنو عمي؟ قالوا بأحد أين بنو فلان؟ قالوا بأحد فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم طبعا حينها أسلم ثم ذهب إلى أرض المعركة فلما رآه المسلمون قالوا هل اسلم انت معنا ام علينا قال نعم اسلم وامنت بالله جل وعلا فقاتل مع المسلمين حتى جرح فحمل الى اهله جريحا فجاءه سعد بن معاز رضي الله عنه فقال لاخيه او قال لاخته سليه اي اساليه حميه لقومك أو غضبا لهم أو غضبا لله ورسوله فقال بل غضبا لله ورسوله كنت أدافع من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله هذه بغيتي وهذا هدفي ثم مات بعدها فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وما صلى لله صلاة بل ما ركع لله ركعه قد لا يعرف كيفية الصلاة ولا كيفية الوضوء ولكن أول ما أسلم وسمع بمنادي الجهاد خرج إلى أرض المعركة وقاتل حتى قتل وبشره المصطفى عليه الصلاة والسلام بالجنة فما أجمل هذه الكلمات في هذا المقام ما أجمل هذه الكلمات التي أرسل بها الإمام المجاهد العلم عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى إلى الفضيل بن عياب إلى عابد الحرمين من أرض الجهاد قال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل كيف يوم الصبيحه تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الاطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل الله في انف امرئ وغبار نار تلهب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 ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ان خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين فهذا الذي يدافع عن دينه ومقدساته وعرضه ودينه وماله ونفسه هذا يعد مجاهدا وإن قتل عد شهيدا فأسأل الله ان يرزقني وإياكم شهادة في سبيله إنه ولي ذلك والقادر عليه إخوة الإيمان إن نصر الله قادم بنا ام بغيرنا ولكن إن لم نأخذ نحن بأسباب النصر والتمكين سيستبدل الله بنا قوما آخرين قال تعالى وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم فيا امه المصطفى ان نصر الله قريب ان نصر الله قادم برغم كل الغيوم وبرغم ما يقع الان من احداث وبرغم ان الناس قد جثمت على صدورهم الازمه وخنقت آمالهم وحطمت أحلامهم وأفقدتهم الثقة في نغضة الأمة من جديد بل في تحملها لأداء رسالتها التي اناطها الله بها في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وإذا كان البعض لا يرى من الكوب إلا النصف الفارغ فإن المنحة في المحنة وان مع العسر يسرا وإن الله تعالى يمتحن اولياءه ولكنه جل وعلا لا يتخلى عنهم أسأل الله ان يجعلنا من أوليائه يا أمة الإسلام إن نصر الله قريب فكونوا من أهله نعم كونوا من أهله ابذلوا أسبابه امتلكوا أدواته ولا تتخاذلوا، ولا تضعفوا ولا تيأسوا واستبشروا بقول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين واستبشروا بقوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وان جُنْدَنَا لهم الغالبون استبشروا بقوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم وهل يقوى احد على اطفاء نور الملك سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم يريدون هدم الْأَقْصَى وهل يقدرون على ذلك والله متم نوره ولو الكافرون والله يتم نور ولو كذبها الكافرون استبشروا بقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في مسند الامام احمد من حديث حذيفه رضي الله عنه تكون النبوه فيكم ما شاء الله ان تكون ثم ادفعها الله اذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافه على منهاج النبوه ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله إذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا عادا ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافه على منهاج النبوه اسالوا الله ان يعجل بها ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم وايضا استبشروا اخواني بانه لن تقوم الساعه حتى نقاتل احفاد القردة والخنازير وانه لا بد من اللقاء لا بد من المواجهه وانه سياتي اليوم وستاتي الساعه التي يشفي فيها الله صدور قوم مؤمنين سوف يأتي اليوم الذي نثأر فيه لديننا ولرسولنا صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين فلكم لطخت أيديهم بدماء إخواننا ولكم عبثوا بمحرماتنا وانتهكوا أعراضنا واغتصبوا مقدساتنا وسلبوا ارضنا ونهبوا أموالنا فلم يحترموا مقدسا. ولم يعفوا عن محرم ولم يتوقعوا عن عجوز ولم يشفقوا بطفل بل لم يسلم منهم زرع ولا شجر انها البشرى من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيوم يعذبهم الله فيه بايدينا ويشفي صدورنا ويفرح المؤمنون وتسعد جميع الخلائق حتى الحجر والشجر يشاركون المؤمنين فرحتهم ويعلنوا عن سعادتهم باخبارهم للمسلم عن اليهودي ويدلونه عن مكانه ليقتله فحقا وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر كما ورد في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتل لم يقل يا مصري يا سوداني يا فلسطيني كلا ينبغي عليك أن تعلم أيها المسلم أن فلسطين والأقصى ليست ملكا للفلسطينيين فحسب نعم هي أرضهم ولكن هذه القضية قضية المقدسات تشمل الأمة قضيتنا جميعا الأقصى والمقدسات هذه البلاد المقدسة قضيتنا جميعا هذه للأمة كلها ليس للفلسطينيين فحسب قال صلى الله عليه وسلم حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول المسلم فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله إلا الغرقد فانه من شجر اليهود والغرقد نوع من أنواع الشجر لذا هم يكثرون من زراعته في هذه الايام عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا الغرقد فهم يعلمون بصدق الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام كما قال القرآن الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق مقبك فلا تكونن من الممترين فصبرا يا يهود صبرا يا أحفاد القردة والخنازير فإن جيش محمد لات وان وإن موعدكم الصبح أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على الهادي البشير المصطفى صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم أما بعد فيا من رضيتم بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لا تجزع لفتره عصيبه قد تمر بالامه فوالله إنها مقدمات النصر وإنها مقدمات التمكين فلا نصر بدون ابتلاء لو كان هناك نصر بدون ابتلاء لكان احق الناس به احب الخلق الى الله محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ولكن الواجب علينا أن ناخذ بكل أسباب النصر والتمكين من توبة صادقة إلى الله اولا فاولى مراتب الجهاد أن تجاهد نفسك على ترك الذنوب والمعاصي فأنا لا أدري هذا الذي لا يستطيع أن يجاهد نفسه على ترك سجارة أو زجاجة خمر كيف يستطيع أن يجاهد العدو؟ هو ما استطاع أن يجاهد نفسه اولا يا عبد الله كيف تنصر الأمة وأنت تتاجر في المخدرات وتضيع عقول الشباب وأنت تتاجر في السجائر وأنت ترتكب الحرام تقع في الزنا تأكل أموال الناس بالباطل تأكل أموال اليتامى ظلما تتعامل مع البنوك الربويه كيف ننصر من اين ياتي النصر؟ ومن اين ياتي التمكين؟ يا امه الإسلام اقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على ارضكم أن نبدأ بأنفسنا أولاً قال علي رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما ارتفع بلاء إلا بتوبة فلم يعود الأقصى إلا بتوبة صادقة وعودة صادقة إلى الله عز وجل قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنك نعيش في ضنك بنص القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا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 أن تجاهد نفسك على ترك الذنوب والمعاصي، أيضاً أن ترفع اكف الضباع، وبالاخص في الثلث الأخير من الليل، في الوقت الذي ينزل ربك فيه إلى السماء الدنيا يقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعني فاستجيب له، من ذا الذي يسألني فاستغفره، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فاغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيعد الله قم بالليل وسل ربك سبحانه وتعالى أن يبعدك عن الذنوب والمعاصي والحرام وأن يقربك من الحلال ومن أهل الصلاة وأن يجعلك من المستقيمين المتقين في الدنيا إلى غير ذلك وأن تدعو لإخوانك المستضعفين من تصر رسول الله عليه الصلاة والسلام في بدر والاحزاب إلا بالدعاء ولو أراد الله جل وعلا أن ينصر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدون دعاء لنصره ولكن كما قال بعض السلف سبحان من يبتلي عباده بالبلاء ليسمع منهم الدعاء قد تبتلى بالمصيبه والمحنة والشدة ليسمع الله منك يا رب قال تعالى وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباثاء والضقاء لعلهم يقولون يا رب يرفعون اكف الضراعة الى الله في بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد في الأرض بعد اليوم اللهم نصرك الذي وعدتنا مادًا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه من على منكبيه عليه الصلاة والسلام من شدة التضرب سقط لداءه من على منكبيه صلى الله عليه وسلم والخشوع والتزلل بين يدي الله وأيضًا في الأحزاب قال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم يا من تقول نريد صلاح الدين كن أنت صلاح الدين نعم كن أنت صلاح الدين في بيتك مع أهلك في الشارع في العمل في كل مكان يا من تستغيثون وتقولون ليل نهار نريد صلاح الدين كن أنت كصلاح الدين أو كن صلاح الدين أسأل الله جل وعلا أن يمكن لهذه الأمة إنه ولي ذلك والقادر عليه فيا أمة الإسلام إن النصر قادم ولكن واجب علينا أن نأخذ بكل أسباب النصر من توبة صادقة من دعاء الدعاء سلاح بتار لا تستهين به أيضا الجهاد بالمال من جهز غازيا فقد غزا. وهذا واجب عليك يا صاحب المال أن تمد إخوانك المستضعفين بالمال واجب عليك وإذا فتح باب الجهاد ايضا واجب عليك أن تخرج ولكن تحت راية كما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا واجب عليك أن تدافع بكل ما تملك أقسم بالله انه لا يسالك ربك سبحانه وتعالى الا في حدود قدراتك وامكانياتك فرب العالمين جل وعلا يعلم اننا حبسنا بعز ولن ربك الا في حدود ما تملك قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قدر الاستطاعه ان تذب عن هذا الدين وأن تدافع وتنافح ولو عن طريق الشبكة العنكبوتية ولو عن طريق كتير شريح أن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر هذا واجب عليه في حدود ما تملك أيضا أريد أن أقول لإخواننا الذين يتفرجون على الأحداث ويسمعون في هذه الأيام بأن اليهود يريدون هدم الأقصى ويسمعون هذا الكلام ليل نهار في وسائل الإعلام المقروة والمسموعة والمرئية ويقول هذا ليس لي أنا لست بكفء للدعوة والجهاد ونصر هذا الدين ما لي والاقصى ما لي وفلسطين أهل فلسطين يدافعون عن مقدساتهم أليست هذه مقدساتك أيها المسلم أيضا أليست مقدساتك واجب عليك أن تذب وتنافح أنت ايضا يا من ذهب وقته في التفرج والنظر في الاحداث والتسمع في المجالس لما يكيده الأعداء ثم تقلب طرفك وتقول هذا ليس لي أنا لست بكفء للدعوة والجهاد والله ستسأل عن هذا الكلام والله ستسأل عن هذا الكلام ألا فلتعلم أن الدين مسؤوليه الجميع والدفاع عن دين الله والذب عن شريعة رسول الله وحرمات المسلمين مسؤوليتنا جميعا مهما كنت مقصرا واجب علي وعليك وعلى المسلمين جميعا أن يحملوا هم هذه القضية يعني ألم تفكر في هذه الأم التي هدم بيتها على رأسها وهي لا تملك شيئا في فلسطين أو العراق ألم يحرق قلبك هذا الطفل الذي مات ابواه أمام عينيه وبين يديه وهو لا يستطيع أن يحرك ساكنا. واجب عليك أن تتحرك مشاعره لما يحدث الآن على الساحة أن تحمل هم الإسلام هذا أضعف الإيمان وأن تُذكِّر إخوانك في العمل في الطريق في المواصلات في كل مكان أن يحملوا هم هذه القضية وأريد أن أقول ايضا كلمه لشبابنا وأحبابنا يا شباب يا من تعقد الأمة آمالها بعد الله عليكم يا شباب أنتم عدة المستقبل أنتم الشوكة التي في حلوق الأعداء يا من تضيعون أوقاتكم أمام الشبكة العنكبوتية تتحدثون مع الفتيات ومشاهدة الأفلام الإباحية اتقوا الله عز وجل ستسألون عن هذا الشباب وهذا العمر. يا شباب واجب عليكم أن تذبوا عن الله ورسوله والمقدسات لأن هذا الشيخ الكبير الذي طعن في السن لا يستطيع أن يذب عن طريق الشبكة العنكبوتية أما أنت أيها الشاب تستطيع ذلك وستسال عن ذلك بدلاً من تضييع الوقت على الشات أو في الحديث مع الفتيات في أي غرفة من الغرف الصوتية ستسال عن هذا الوقت أمام الله عز وجل يا شباب قال الله تعالى إن تصروا الله ينصركم كيف ننصر يا شباب وفينا من يقلد الأعداء يقلد هذا الكافر في مشيته وهذا في ملبسه وهذا في تسريحة شعره وهذا في نومته طب أيها الشاب من هو قدوتك في هذه الحياة من هو أسوتك في هذه الحياة ألم تسمع بقول الله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يا شباب أقبلوا على ربكم وانصروا دينكم وسوف تعيشون حياة العزة والرفعة التي لا يعرف قدرها إلا من جربها وتاب إلى الله واصطلح معه جل في علاه بدلا من أن تتشبه بالكافرين والمنافقين والفجرة تشبه بالحبيب محمد تشبه بالصحابة التشبه بالرجال فلاح فما بالك؟ وأنت تتشبه بسيد رجال عليه الصلاة والسلام أسأل الله أن يجعلنا من المتشبهين بالمصطفى في الثمك والهدي والدل وكل شيء إنه ولي ذلك والقادر عليه أيضا أريد أن أقول للدعاه وطلبه العلم يا دعاه الأمة يا طلبه العلم يجب عليكم أن تصبروا الناس وأن تطلع الناس على الأحداث واجب عليكم ولا تستعجلوا قطف الثمره فتهدموا ما بنيتم كما ورد عند البخاري من حديث خباب بن الأرد رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده له في ظل الكعبه فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدع لنا وقد لقينا من المشركين شده فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخمق وجهه فقال كان رجل في من كان قبلكم أي في عهد الأنبياء الذين من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل في هذه الحفرة فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه أن يموت على دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه ثم قال عليه الصلاة والسلام والله ليُتمنَّ الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون ضرب النبي صلى الله عليه وسلم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 حتى يتنقى الصف المسلم من الدغل والدخل والدخلاء قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا اخباركم فلا بد من الاختبار لا بد من هذا التمحيص قبل النصر والتمكين والله جل وعلا وحده هو الذي يعلم متى يكون هذا النصر المرجو قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء أي البؤس والضراء أي الأوجاع والأمراض وزلزلوا أي وتزلزلت الأرض من تحت أقدامهم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب وفي الختام أقول لإخواننا وأحبابنا المجاهدين في فلسطين ثبتكم الله جل وعلا نريد منكم الثبات ونريد منكم عدم الفرقة والاختلاف قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي وتذهب قوتكم فعليكم بالثبات وعليكم بأن تلينوا في أيدي بعض والا تختلفوا واعلموا أنكم على الحق واعلموا أنكم منصورون بإذن الله فهذه الرسالة أقولها إلى هؤلاء الأبطال إلى غرة الزمان وجند الإيمان إلى المرابطين في الثغور إلى أحبابنا وإخواننا الذين يرفعون العار والذل عن جبين هذه الأمة الثبات الثبات أيها المجاهدون فوالله ثم والله لن تنصر هذه الأمة إلا بالجهاد وما ترك قوم الجهاد إلا ظل كما ورد في مسند الإمام أحمد. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالذرع وتبعتم اذناب البقر أي إذا انشغلتم بالبيع والشراء والزراعة وغير ذلك وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وفي رواية حتى تراجعوا دينكم فلن تجد الأمة نصره إلا بالجهاد ولن تجد الأمة عزه إلا بالجهاد فأعلنوها أبناء ديني مراراً أطلقوها ورددوها شعارا أيها المسلمون هيا استفيقوا نحن مستهدفون ديناً وداراً أصبح المسلمون في الأرض صيداً يحكم المعتدي عليه الحصار والحروب التي توالت علينا خلفت فوق أرضنا استعماراً فأشبع المسلمين ذلا وقهرا واحتلالا واستعبد الاحرار في فلسطين ذبحوهم في فلسطين والعراق والضحايا في كل أرض توارا والضحايا في كل أرض كم شرخنا في كل واد هباءا واستغثنا فلم نجد انصارا مجلس الامن إن أتيناه نشكو غض عنا أبصاره واستدارا عصبة بيتت لنا كل شر لا تداري أو تدعي الإنكارا إن في فلسطين الجريحة شعبا وحد الله ما اعتدى أو جارا عصبة الكفر, عصبه الكفر هاجمته وراحت تسقط الموت فوقه والدمار ذبحوا شضحوا ابادوا استباحوا شوهوا شردوا قوه واقتدارا والعذار قد اغتصب اغتصابا والعذار قد اغتصابا لهف نفسي على اغتصاب العذارى. والثكالى والولاه البواكي يحتسبن الاحبه الأبرار والصغار الذين يبكون جوعا والصغار الذين يبكون جوعا يا لوحش بالجوع يفنى الصغار يصرخ الطفل اطعميني أطعميني ف طفلها الأم دمعها المدرارا الجهاد الجهاد يا قوم هبوا قد اطلتم يا قومنا الانتظارا كيف ماتت اخوه الدين فينا أصبح الحب بيننا مستعارا ثم عشنا في فرقة واختلفنا وافتقدنا الوفاء والإيثارا لم يعد بعضنا لبعض ظهيرا كالجدار الذي يشد الجدارا وابتعدنا عن ديننا وافترقنا فابتلينا هزائما واندحارا ربنا ربنا اليك التجانا كن مغيثا لمن دعا واستجارا وانصر المسلمين نصرا قريبا يا مجيبا يا واحدا قهارا فاللهم عجل لنا بالنصر والتمكين اللهم اجعلنا اهلا بنصره دينك يا رب العالمين اللهم انشر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم اجعلنا اهلا لنصرة دينك يا رب العالمين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا وكلنا ولا تكن علينا اللهم اصلح فساد قلوبنا وانزع الغل والحسد من صدورنا وانزعه والحسد من صدورنا وحببنا في بعضنا وألف بين قلوبنا اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان اللهم اجعلنا أهلا من دينك اللهم اغفع مقتك وغضبك عنا اللهم اغفع مقتك وغضبك وارزقنا اتباعه وأرن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم عليك باليهود المجرمين اللهم عليك باليهود الغاصبين أرن فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم ارن فيهم يوما كيوم عاد وثمود اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم اللهم لا تجمعهم على كلمة واحدة اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم اللهم لا تجمعهم على كلمة واحدة اللهم ارن فيهم يوما كيوم عاد وثمود اللهم زلزل الأرض من تحت اقدامهم اللهم ذلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا, ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل ثور وثائر بلاد الإسلام اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين